أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه رواه البخاري ومسلم هذا بروايته إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الأنصاري التيمي وقاس الليثي الخطاب علقرة يحيى محمد تفرد سعيد رضي عمر بن بن بن بن عن عن عن وليس له طريق تصح ه غير هذه الطريق كذا قاله علي بن المديني وغيره وقال الخطابي لا أ ع ل م خلافا بين أ ه ل الحديث في ذلك مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد إنه روي من سعيد أنه أبي إنه وغيره قد وقد قيل طرق حديث روي روي كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ ثم رواه عن الأنصاري الخلق أ ن ص ا ا ر ي ل الكثير والجم الغفير فقيل رواه عنه أ ك ث ر من م ئ ت ي راو ي ومن ق ي ل رواه عنه ع س ب ا ئ ة راوي أ ع ي ا ن ه م مالك والثوري و ا ل أ و ز ا ع ي وابن المبارك واتفق ل ل ي زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم ث بن بن وشعبة وابن سعد وحماد و ا العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقام مقام الخطبة、له. إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل له إلى كل عمل به منه وجه فهو أن لا ث م ر ة له في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت ا ل أ ب و ا ب لجعلت حديث عمر في ا ل أ ع م ا ل ب ا ل ن ي ة في كل باب وعنه أ ن ه قال من أ ر ا د أ ن يصنف كتابا ف ل ي ب د أ بحديث ا ل أ ع م ا ل بالنيات وهذا الحديث أ ح د ا ل أ ح ا د ي ث التي يدور الدين عليها فروي عن الشافعي أ ن ه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه وعن ا ل إ م ا م أ ح م د قال أ ص و ل ا ل إ س ل ا م على ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث حديث عمر الحلال أ ع م ا بالنيات ل و د أحدث ي في ث عائشة أمرنا ما من ي وحديث س منه فهو رد ن ن ع م ا بين ن ب ش ر الحلال ب ي والحرام بين وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أ ح م د عن أ ب ي ه أ ن ه ذكر قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الأعمال بالنيات وقوله إ ن خلق أ ح د ك م يجمع في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما وقوله من أ ح د ث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال ينبغي أ ن ي ب د أ بهذه ا ل أ ح ا د ي ث في كل تصنيف ف إ ن ه ا أ ص و ل الحديث وعن إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي قال أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث هي من أ ص و ل الدين حديث عمر إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث إ ن خلق أ ح د ك م يجمع في بطن أ م ه وحديث من صنع في أ م ر ن ا شيئا ليس منه فهو رد وروى عثمان بن سعيد عن أ ب ي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أ م ر ا ل آ خ ر في ك ل م ة من أ ح د ث في أ م ر ن ا ما ليس منه فهو رد وجمع أ م ر الدنيا كله في ك ل م ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات يدخلان في كل باب وعن أ ب ي داود قال نظرت في الحديث المسند ف إ ذ ا هو أ ر ب ع ة آ ل ا ف حديث ثم نظرت ف إ ذ ا مدار ا ل أ ر ب ع ه الاف حديث على أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث ح د ي ث النعمان بن بشير ا ل ح ل ا ل بين والحرام بين و ح د ي ث ع م ر إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ا ل نيات و ح د ي ث أ ب ي هريره الن الله طيبون لا يقبلوا الله طيب يقبل وحديثي من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه قال فكل حديث من هذه ربع العلم وعن أ ب ي داود أ ي ض ا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ م س م ئ ة أ ل ف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن كتاب جمعت فيه أ ر ب ع ة آ ل ا ف و ث م ا ن م ا ئ ة حديث ويكفي ا ل إ ن س ا ن لدينه من ذلك أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث أ ح د ه ا قوله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ع م ا ل بالنيات والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى ل أ خ ي ه إ ل ا ما يرضى لنفسه والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى عنه أ ن ه قال الفقه يدور على خ م س ة أ ح ا د ي ث الحلال بين والحرام بين وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله ا ل أ ع م ا ل بالنيات وقوله الدين ا ل ن ص ي ح ة وقوله وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أ م ر ت ك م به ف أ ت و ا منه ما استطعتم وفي ر و ا ي ة عنه قال أ ص و ل السنن في كل فن أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث حديث عمر ا ل أ ع م ا ل بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين و ح د ي ث من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي ا ا ل ن س يحبك ا ل ن الحسن طاهر بن ا وللحافظ طاهر ا س مفوز ل أبي م ع ا الأندلسي ف ر ي ع م د ة الدين عندنا كلمات أ ر ب ع من كلام خير ا ل ب ر ي ة اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن ب ن ي ة فقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا الاعمال أ ع م ل بالنيات ل رواية ا وفي أ بالنيات وكلاهما ي خ ت ض ي الحصر على الصحيح وليس غرضنا هاهنا توجيه يزعم أ ن تقديره ا ل أ ع م ا ل ص ح ي ح ة أ و م ع ت ب ر ة أ و م ق ب و ل ة بالنيات وعلى هذا فالاعمال إ ن م ا أ ر ي د بها الاعمال ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ف ت ق ر ة إ ل ى ا ل ن ي ة ف أ م ا ما لا يفتقر إ ل ى النيه ة كالعادات من الأكل والشرب واللبس من و ر غ ي ا أ و مثل رد ا ل أ م ا ن ا ت والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إ ل ى ن ي ة فيخص هذا كله من عموم ا ل أ ع م ا ل ا ل م ذ ك و ر ة ها هنا وقال آ خ ر و ن بل بعضهم الأعمال على لا الجمهور هنا عمومها منها وحكاه عن يخص شيء و ك أ ن ه يريد به جمهور المتقدمين وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري و أ ب ي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين وهو رواية أو أو ظاهر كلام الإمام قال عملا صلاة صيام لكل حنبل عمل أحمد من من أحب صدقة في أ و نوع من أ ن و ا ع البر أ ن تكون ا ل ن ي ة م ت ق د م ة في ذلك قبل الفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ع م ا ل بالنيات فهذا ي أ ت ي على كل أمر من امر ل أ و وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله سألت بن عبد يعني أ ح من د ع الامور ن ي في ة ل ع ل قلت كيف النية قال كيف يعالج نفسه إ ذ ا أ ر ا د عملا لا يريد به الناس وقال أ ح م د بن داود الحربي حدث يزيد بن هارون بحديث عمر ا ل أ ع م ا ل بالنيات و أ ح م د جالس فقال أ ح م د ليزيد يا أ ب ا خالد هذا الخناق وعلى هذا القول فقيل هذا تقدير الكلام ا ل أ ع م ا ل و ا ق ع ة أ و ح ا ص ل ة بالنيات فيكون إ خ ب ا ر ا عن ا ل أ ع م ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة أ ن ه ا لا تقع إ ل ا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها ويكون قوله بعد ذلك وإنما لمرئ ما نوى وهو إخبارا عن حكم الشرع وهو أن لمرئ ما حكم العامل الشرع حظ م نيته ع م ل ف إ ن كانت ص ا ل ح ة فعمله صالح فله أ ج ر ه و إ ن كانت ف ا س د ة فعمله فاسد فعليه وزره ويحتمل أ ن يكون التقدير في قوله ا ل أ ع م ا ل بالنيات ا ل أ ع م ا ل ص ا ل ح ة أ و ف ا س د ة أ و م ق ب و ل ة أو مردودة أو م ث او ب عليها أ غير مثاب عليها بالنيات فيكون خبرا عن حكم شرعي وهو أ ن صلاح ا ل أ ع م ا ل وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها كقوله صلى الله عليه وسلم إنما إن الأعمال بالخواتيم أي إن صلاحها وفسادها وقبولها أي وعدمه بحسب ا ل خ ا ت م ة وقولوا بعد ذلك و إ ن م ا ل م ر ئ ما نوى إ خ ب ا ر أ ن ه لا يحصل له من عمله إ ل ا ما نواه به ف إ ن نوى خيرا حصل له خير و إ ن نوى شرا حصل له شر وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى للجملة تكريرا هذا محظا ف إ ن ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى دلت على أ ن صلاح العمل وفساده بحسب ا ل ن ي ة ا ل م خ ت ض ي ة ل إ ي ج ا د ه و ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة دلت على أ ن ثواب العمل ا على عمله بحسب نيته ا ل ص ا ل ح ة و أ ن عقابه عليه بحسب نيته الفاسده ة وقد تكون ت ن ي مباحة فيكون العمل مباحا به ثواب فلا يحصل فيكون له ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساد ه و إ ب ا ح ت ه بحسب ا ل ن ي ة ا ل ح ا م ل ة عليه ا ل م خ ت ض ي ة لوجوده وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب ن ي ت ه التي بها صار العمل صالحا أ و فاسدا أ و مباحا واعلم أ ن ا ل ن ي ة في ا ل ل غ ة نوع من القصد و ا ل إ ر ا د ة و إ ن كان قد فرق بين هذه ا ل أ ل ف ا ظ بما ليس هذا موضع ذكره والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين أحدهما بمعنى تميز العبادات بعضها عن بعض صلاة الظهر صلاة العصر مثلاً بمعنيين بمعنى عن من في تمييز كتمييز تقع بعض وتمييز صيام رمضان من صيام غيره أ و تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من ا ل ج ن ا ب ة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه ا ل ن ي ة هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له أ م غيره أ م الله وغيره وهذه ا ل ن ي ة هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين وهي توجد في وقد صنف أ ب و بكر بن أ ب ي الدنيا مصنفا سماه كتاب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل ن ي ة و إ ن م ا أ ر ا د هذه ا ل ن ي ة وهي ا ل ن ي ة التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة النية الإرادة مقارب لذلك وقد جاء ذكرها كثيرا بلفظ بلفظ بلفظ لذلك وقد في ك ت ا بغير الله وجل عز ب لفظ ا ل ن ي ة أ ي ض ا من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ق ا ر ب ة لها و إ ن م ا فرق من فرق بين ا ل ن ي ة وبين ا ل إ ر ا د ة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال النية تختص بفعل ناوي والإرادة فمنهم من ناوي يذكره اختصاص تختص لا تختص بذلك كما يريد ا ل إ ن س ا ن من الله أ ن يغفر له ولا ينوي ذلك وقد ذكرنا أ ن ا ل ن ي ة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف ا ل أ م ة إ ن م ا يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة و قوله تريدون عرض الدنيا والله يريد ا ل آ خ ر ة و قوله من كان يريد حرث ا ل آ خ ر ة نزد له في حرثه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 يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله و أ و ل ئ ك هم المفلحون وقوله وما آ ت ي ت م من ربا ليربوا في أ م و ا ل الناس فلا يربو عند الله وما آ ت ي ت م من ز ك ا ة تريدون وجه الله ف أ و ل ئ ك هم المضعفون وقد يعبر عنها في ا ل ق ر آ ن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى إ ل ا ابتغاء وجه ربه ا ل أ ع ل ى وقوله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 فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إ ل ا في ا ل أ م ر بالمعروف وخص من أ ف ر ا د ه ا ل ص د ق ة و ا ل إ ص ل ا ح بين الناس لعموم نفعهما فدل فخصه فعله ذلك على أن التناجي بذلك خير وأما الثواب عليه من الله الله أن وأما من بمن فعله ابتغاء مرضات خير و إ ن م ا جعل ا ل أ م ر بالمعروف من ا ل ص د ق ة و ا ل إ ص ل ا ح بين الناس وغيرهما خيرا و إ ن لم يبتغا ل ل لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير وأما بالنسبة إلى الأمر ه به من وأما إحسان يترتب وخير فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له و أ ث ي ب عليه و إ ن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه وهذا بخلاف من صام وصلي ى وذكر الله ق ص لصاحبه د الدنيا بذلك بالكلية ذلك لا له لأنه لا عرض نفع خير فإنه فيه في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من ا ل ا س م فيه ولا لغيره ل أ ن ه لا يتعدى نفعه إ ل ى أ ح د اللهم إ ل ا أ ن يحصل ل أ ح د به اقتداء في ذلك و أ م ا ما ورد في السنه ة تسمية هذا المعنى بالنية وكلام ونحن فكثير نذكر السلف المعنى هذا جدا من ع ب ض كما خرج ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي من حديث ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من غزى في سبيل الله ولم ينو ي إ ل ا عقالا فله ما نوى وخرج مسعود وسلم أكثر الإمام النبي الله قال شهداء صلى عليه إن أحمد من أمتي حديث بن عن ل أ ص ح ا ب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أ ع ل م بنيته وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على نياتهم ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه الناس الله قال إنما على صلى وسلم ومن عن يبعث الناس على نياتهم وخرج ابن أ ب ي الدنيا من حديث عمر عن م ر ع النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا يبعث المقتتلون على النيات وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله قال عائذ بالبيت مسلم سلمة صلى عليه وسلم إليه عن عن وفي صحيح يعوذ فيبعث أم بعثا ف إ ذ ا كانوا ببيداء من ا ل أ ر ض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة على نيته وفيه أ ي ض ا عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث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 وخرجه ابن أ ب ي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته ا ل آ خ ر ة وفي الصحيحين عن سعد بن أ ب ي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك لن تنفق ن ف ق ة تبتغي بها وجه الله إ ل ا أ ث ب ت عليها حتى ا ل ل ق م ة تجعلها في في ا م ر أ ت ك وروى بن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا ن ي ة له ولا أ ج ر لمن لا حسبه ة ل يعني ل ا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل و ب إ س ن ا د ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إ ل ا بعمل ولا ينفع قول وعمل إ ل الا بنية و ينفع قول وعمل ونية وعمل قول إلا ب م ا وافق ا ل س ن ة وعن ي ح ي أبي كثير ى بن قال تعلم ا ل ن ي ة ف إ ن ه ا أ ب ل غ من العمل وعن ز ب ي د اليامي قال إ ن ي لاحب أ ن تكون لي نيه في كل شيء حتى في الطعام والشراب وعنه أ ن ه قال إ ن و ي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إ ل ى ا ل ك ن ا س ة وعن داود الطائي قال ر أ ي ت الخير كله إ ن م ا يجمعه حسن ا ل ن ي ة وكفاك به خيرا و إ ن لم تنصب قال داود والبر ه م ة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إ ل ى أ ص ل ه وعن سفيان الثوري سفيان قال ما عالجت شيئا أ ش د علي من نيتي ل أ ن ه ا تتقلب ع ل ي وعن يوسف بن أ ص ب ا ط قال تخليص ا ل ن ي ة من فسادها أ ش د على العاملين من طول الاجتهاد وقيل لنافع بن جبير أ ل ا تشهد ا ل ج ن ا ز ة قال كما أ ن ت حتى أ ن و ي قال ففكره ن ي ة ثم قال امض ي وعن مطرف ا بن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح ا ل ن ي ة وعن بعض السلف قال من سره أ ن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل عز ي أ ج ر العبد إ ذ ا حسنت نيته حتى ب ا ل ل ق م ة وعن ابن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه ا ل ن ي ة ورب عمل كبير تصغره ا ل ن ي ة وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إ ل ا بثلاث التقوى لله و ا ل ن ي ة ا ل ح س ن ة و ا ل إ ص ا ب ة وقال الفضيل بن عياض إ ن م ا يريد الله عز وجل منك نيتك و إ ر ا د ت ك وعن يوسف بن أ ص ب ا ط قال إ ي ث ا ر الله عز وجل أ ف ض ل من القتل في سبيله خرج الإخلاص وروا ذلك كله الدنيا والنية كتاب فيه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية وروا فيه بإسناد منقطع في عن عمر رضي الله عنه قال أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل أ د ا ء ما افترض الله عز وجل والورع عما حرم الله عز وجل وصدق ا ل ن ي ة فيما عند الله عز وجل وبهذا يعلم معنى ما روي عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن أ ص و ل ا ل إ س ل ا م ثلاثة أحاديث حديث ا ل أ ع م ا ل بالنيات وحديث من أ ح د ث في أ م ر ن ا ما ليس منه فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين ف إ ن الدين كله يرجع إ ل ى فعل ا ل م أ م و ر ا ت وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير و إ ن م ا يتم ذلك ب أ م ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن يكون العمل في ظاهره على م و ا ف ق ة ا ل س ن ة وهذا هو الذي تضمنه حديث ع ا ئ ش ة من أ ح د ث في أ م ر ن ا ما ليس منه فهو رد والثاني أ ن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر ا ل أ ع م ا ل بالنيات وقال الفضيل في قوله تعالى ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا قال أ خ ل ص ه و أ ص و ب ه وقال إ ن العمل إ ذ ا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل و إ ذ ا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا قال والخالص إ ذ اذا كان لله عز وجل والصواب لله وجل عز إ كان على السنة وقد دل على السنة دل الذي قاله الفضيل قول هذا ا وقد لله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا وقال بعض العارفين إ ن م ا تفاضلوا ب ا ل إ ر ا د ا ت ولم يتفاضلوا بالصوم و ا ل ص ل ا ة وقوله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 و أ ن حظ العامل من عمله نيته من خير أ و شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها بعد باختلاف أعمال واحدة وفسادها مثالا أمثال التي ويختلف صلاحها النيات من و ك أ ن ه يقول سائر ا ل أ ع م ا ل على حذو هذا المثال و أ ص ل ا ل ه ج ر ة هجران بلد الشرك والانتقال منه إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م كما كان المهاجرون قبل فتح م ك ة يهاجرون منها إلى مدينة الى ن ب ي ص ل الله هاجر هاجر الحبشة عليه وسلم وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى منهم وقد من أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي ج ا ش ي ف أ خ ر ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم أ ن هذه ا ل ه ج ر ة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها فمن هاجر إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م حبا لله ورسوله و ر غ ب ة في تعلم دين الله و إ ظ ه ا ر دينه ه عنه في دار الشرك. فهذا هو المهاجر حيث يعجز في كان الشرك دار ا إلى ل ل ورسوله حقا وكفاه شرفا وفقرا انه حصل له ما نواه من هجرته الى الله ورسوله ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على اعادته بلفظه لان حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م لطلب دنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها في دار ا ل إ س ل ا م فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه من ذلك ف ا ل أ و ل تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير إلى لما طلبه الدنيا هاجر ما من أمر الدنيا و ا س ت ه ا ن ة به حيث لم يذكره بلفظه و أ ي ض ا ف ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله ورسوله و ا ح د ة فلا تعدد فيها فلذلك أ ع ا د الجواب فيها بلفظ الشرط والهجرة لأمور ومحرمة وأفراده الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة لطلب تنحصر أخرى فقد ما يقصد ب ا ل ه ج ر ة من أ م و ر الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه يعني كائنا ما كان وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية قال كانت ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت ر غ ب ة ب أ ر ض عن أ ر ض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إ ل ا حبا لله ل ه و و ر س خرجه ابن أ ب ي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا وقد روى وكيع في كتابه عن ا ل أ ع م ش عن شقيق هو أ ب و وائل قال خطب اعرابي من الحي ا م ر أ ة يقال لها أ م قيس ف أ ب ت أ ن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجته فكنا نسميه مهاجر أ م قيس قال فقال عبد الله يعني ا بن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له وهذا وسلم هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه السياق النبي لم صلى يختضي يكن في أن و إ ن م ا كان في عهد ابن مسعود ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب ا م ر أ ة يقال لها أ م قيس ف أ ب ت أ ن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال ابن مهاجر قال قيس مسعود أم من هاجر لشيء فهو له وقد اشتهر أ ن ق ص ة مهاجر أ م قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إ ل ى دنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها وذكر ذلك كثير من ا ل م ت أ خ ر ي ن في كتبهم ولم نر ى لذلك أصلا يصحوا بإسناد يصح والله أعلم وسائر ا ل ل أعلم ه و ا ل أ ع م ا ل ك ا ل ه ج ر ة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب ا ل ن ي ة الباعثه عليها كالجهاد والحج وغيرهما وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء و إ ظ ه ا ر ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ع ص ب ي والعصبية وغير ذلك أ ي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون ك ل م ة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بهذا كل ما س أ ل و ا عنه من المقاصد الدنيويه ة ففي فقال الصحيحين أبي الأشعري عربيا النبي عليه يا رسول الله ا صلى وسلم رسول ل ل عن أن أتى موسى الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال فهو في سبيل الله وفي قاتل الله صلى الله الله العليا الله رواية الله الله رسول صلى عليه وسلم لتكون كلمة سبيل لمسلم سؤل رسول صلى عليه وسلم هي من عن الرجل يقاتل ش ج ا ع ة ويقاتل ح م ي ة ويقاتل رياء ف أ ي ذلك في سبيل الله فذكر الحديث وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ايضا الرجل ق ا ت ل غ ب ويقاتل حمية وخرج حمية النسائي من حديث أبي أمامة قال أمامة من جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ر أ ي ت رجلا غزا يلتمس ا ل أ ج ر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إلا من كان الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي داود يقبل به وجهه وخرج أبو داود من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أ ج ر له ف أ ع ا د عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أ ج ر له وخرج الإمام أحمد وأبو داود الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان ف أ م ا من ابتغى وجه الله و أ ط ا ع ا ل إ م ا م و أ ن ف ق ا ل ك ر ي م ة وياسر الشريك ة واجتنب الفساد ف إ ن نومه ونبهه أ ج ر كله و أ م ا من غزى فخرا ورياء وسمعة وقال و ع ص ا ل إ م ا م و أ ف س د في ا ل أ ر ض ف إ ن ه لم يرجع بالكفاف وخرج أ ب و داود من حديث عبد الله بن عمر وقال قلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي عن الجهاد والغزو فقال إ ن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت بعثك الله مرائيا مكاثرا على أ ي حال قاتلت أ و قتلت بعثك الله على ت ي ك الحال وخرج مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه تشهد فأتي به فعرفه ن ع م ة فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ل أ ن يقال جريء فقد قيل ثم أ م ر به فسحب على وجهه حتى أ ل ق ي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه و ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف أ ت ي به فعرفه ن ع م ة فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته و ق ر أ ت فيك ا ل ق ر آ ن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم و ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أ م ر به فسحب على وجهه حتى أ ل ق ي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من أ ص ن ا ف المال كله ف أ ت ي به فعرفه ن ع م ة فعرفها قال فما عملت فيها قال قال ما تركت من سبيل تحب أ ن ينفق فيها إ ل ا أ ن ف خ ت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أ م ر به فسحب على وجهه حتى أ ل ق ي في النار وفي الحديث إ ن م ع ا و ي ة لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلما أ ف ا ق قال صدق الله ورسوله قال عز وجل من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها نوف ي إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه م فيها وهم فيها لا يبخسون أ و ل ئ ك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ة إ ل ا النار وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من وسلم من تعلم علماً داود وابن الله النبي الله قال خرجه هريرة رضي عنه عليه صلى وأبو أبي حديث عن مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إ ل ا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف ا ل ج ن ة يوم القيامه ة يعني ي ر ح ا وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري طلب السفهاء به وخرجه يجاري يصرف اليه وجوه العلماء او يصرف به وجوه الناس به به د ل الله ل ه ا ا ن و خ ر ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر و ح ذ ي ف ة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ حديث جابر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به به ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وقال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أ و لتجادلوا به الفقهاء أ و لتصرفوا به وجوه الناس إ ل ي ك م وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله ف إ ن ه يبقى ويذهب ما سواه وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما خرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة الأرض هذه الأمة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل ا ل آ خ ر ة ا ل د ن ي ا لم يكن له في ا ل آ خ ر ة نصيب واعلم أ ن العمل لغير الله أ ق س ا م فاثاره يكون رياء محظه بحيث لا يراد به سوى مراءاه المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل و إ ذ ا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس وكذلك قوله في من هم وصف ويصدون عن سبيل الله وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض ا ل ص ل ا ة والصيام وقد يصدر في ا ل ص د ق ة ا ل و ا ج ب ة أ و الحج وغيرهما من ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة أ و التي يتعدى نفعها ف إ ن ا ل إ خ ل ا ص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط مسلم يشك أنه و أ ن صاحبه يستحق المقت من الله و ا ل ع ق و ب ة و ت ا ر ة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ف إ ن شاركه من أصله ف اصله ل ن و ص ا ص ح ح ي ة تدل على ل ب ط ا ن وحبوطه、أيضا. وفي وسلم صحيح مسلم عن أبي النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أيضا رضي قال صلى مسلم عن عن يقول الله تبارك وتعالى أ ن ا أ غ ن ى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أ ش ر ك فيه معي غيري تركته وشريكه وخرجه ابن ماجه ولفظه ف أ ن ا منه بريء وهو للذي أ ش ر ك وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د عن شداد بن أ و س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يرائي فقد أ ش ر ك ومن صام يرائي فقد أ ش ر ك ومن تصدق يرائي فقد أ ش ر ك و إ ن الله عز وجل يقول أ ن ا خير قسيم لمن أ ش ر ك بي شيئا ف إ ن ج د ة عمله ق ل ي ل ة وكثيره لشريكه الذي أ ش ر ك به أ ن ا عنه غني وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي وابن ماجه من حديث أ ب ي سعيد بن أ ب ي ف ض ا ل ة وكان من ا ل ص ح ا ب ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جمع الله ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أ ش ر ك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فان الله اغنى الشركاء عن الشرك وخرج البزار في مسنده من حديث مسنده الضحاك عن شريك أ خ ل ص و ا أ ع م ا ل ك م لله عز وجل ف إ ن الله لا يقبل من ا ل أ ع م ا ل إ ل ا ما أ خ ل ص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فانها إ ن ه للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم منها شيء هذا ف إ لوجوهكم وليس لله فيها شيء وخرج النسائي ب إ س ن ا د جيد عن أ ب ي أ م ا م ة الباهلي أ ن رجلا جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ر أ ي ت رجلا غ ز ا يلتمس ا ل أ ج ر والذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ف أ ع ا د ه ا ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إ ن الله لا يقبل من العمل إ ل ا ما كان له خالصا وابتغي به و ي أ له ف أ ع ا د ه ا ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال ل الله لا يقبل ل إن من ا م ع إ ل ا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه و أ خ ر ج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إ ن ي أ ق ف الموقف أ ر ي د وجه الله و أ ر ي د أ ن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا وممن روي عنه هذا المعنى و أ ن العمل إ ذ ا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف منهم عبادة من الدرداء الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن وغيرهم وفي س المسيب ع ي وغيرهم د بن و م ر س ي ل القاسم بن م خ ي م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال ح ب ة خردل من رياء ن ي ة غير ا ل رياء أ خ ذ أ ج ر ة ل ل خ د م ة أ و أ خ ذ شيء من ا ل غ ن ي م ة أ و ا ل ت ج ا ر ة نقص بذلك أ ج ر جهادهم ولم يبطل بالكليه وفي صحيح مسلم ل ل عن عبد ا بن عمر عن النبي عن إن إذا غنموا غنيمة عمر عليه وسلم الله قال الغزاة إذا صلى تعجلوا ثلثي أ ج ر ه م ف إ ن لم يغنموا شيئا تم لهم أ ج ر ه م وقد ذكرنا فيما مضى أ ح ا د ي ث تدل على أ ن من أ ر ا د بجهاده عرضا من الدنيا أ ن ه لا أ ج ر له وهي محمولة وقال أنه له الجهاد يكن في الدنيا لم الإمام أحمد على إلا غرض التاجر و ا ل م س ت أ ج ر و اجرهم ل م ك ا ر أ على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره وقال أ ي ض ا فيمن ي أ خ ذ جعلا على الجهاد إ ذ ا لم يخرج ل أ ج ل الدراهم فلا ب أ س أ ن ي أ خ ذ ه ك أ ن ه خرج لدينه ف إ ن أ ع ط ي شيئا أ خ ذ ه وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال إ ذ ا أ ج م ع أ ح د ك م على الغزو فعوضه الله رزقا فلا ب أ س بذلك و أ م ا إ ن أ ح د ك م إ ن أ ع ط ي درهما غ ذ ا و إ ن منع درهما من مكث فلا خير في ذلك وكذا قال الأوزاعي قال إ ذ ا كانت ن ي ة الغازي على الغزو فلا أ ر ى ب أ س ا وهكذا يقال فيمن أ خ ذ شيئا في الحج ليحج به إ م ا عن نفسه أ و عن غيره وقد روي عن مجاهد أ ن ه قال في حج الجمال وحج ا ل أ ج ي ر وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم وهو محمول تمام من لا ينقص شيئ على أ ن خ ص د ه م ا ل أ ص ل ي ة كان هو الحج دون التكسب و أ م ا إ ن كان أ ص ل العمل لله ثم ط ر أ ت عليه ن ي ة الرياء ف إ ن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف و إ ن استرسل معه فهل يحبط به عمله أ م لا يضره ذلك ويجازى على أ ص ل نيته في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الامام احمد وابن جرير الطبري ورجحا ان عمله لا يبطل بذلك وانه يجازى بنيته الاولى أ ن رجلا قال يا رسول الله إ ن بني سلمه كلهم يقاتل فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل ن ج د ة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله ف أ ي ه م الشهيد قال كلهم إ ذ ا كان أ ص ل أ م ر ه أ ن تكون ك ل م ة الله العليا وذكر ابن جرير ابن أ ن هذا الاختلاف إ ن م ا هو في عمل يرتبط آ خ ر ه ب أ و ل ه ك ا ل ص ل ا ة والصيام والحج ف أ م ا ما لا ر ت ب ا ط فيه ك ا ل ق ر ا ء ة والذكر و إ ن ف ا ق المال ونشر العلم ف إ ن ه ينقطع ب ن ي ة الرياء ا ل ط ا ر ئ ة عليه ويحتاج إ ل ى تجديد نيه ة وكذلك روي داود سليمان ل عن بن ا ا قال ش م ي أنه ربما أ ح د ث بحديث ولي ن ي ة ف إ ذ ا أ ت ي ت على بعضه تغيرت نيتي ف إ ذ ا الحديث الواحد يحتاج إ ل ى نيات ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرساني ف إ ن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج فأما في ألقى عمل العمل لله خالصا ثم إذا خالصا الله له الثناء لله له الحسن ل ق وفي ب بذلك المؤمنين ف بفضل ر ورحمته واستبشر ح بذلك الله لم ض ر هذا ل ك وفي ه ذ المعنى جاء حديث أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير و ي ح م د ه الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه وبهذا المعنى فسره الامام احمد واسحاق ا بن ر ا ه و ي وابن جرير الطبري وغيرهم وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره ف إ ذ ا اطلع عليه أ ع ج ب ه فقال له أ ج ر ا ن أ ج ر السر و أ ج ر ا ل ع ل ا ن ي ة ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على ا ل إ خ ل ا ص والرياء ف إ ن فيه كفايه وقال ب ا فما ل ل ج م ة أحسن و ل سهل بن عبد ل ل ه ا ت ت س ر يوسف ليس على النفس الإخلاص لأنه ليس لها شيء فيه نصيب من أشق ق ا ل ي و بن الحسين الرازي أ ع ز شيء في الدنيا ا ل إ خ ل ا ص وكم أ ج ت ه د في إ س ق ا ط الرياء عن قلبي و ك أ ن ه ينبت فيه على عيينة لون آخر وقال ابن اخر كان من د ع ا ئ ي مطرف ا بن عبد الله اللهم اني استغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت فيه واستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم اف لك به واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك ف خ ا ل ت قلبي منه ما قد علمت فصل و أ م ا ا ل ن ي ة بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أ ن تميز العبادات من العادات و تميز العبادات بعضها من بعض ف إ ن ا ل إ م س ا ك عن ا ل أ ك ل والشرب ي ق ع ت ا ر ة ح م ي ت و ت ا ر ة لعدم ا ل ق د ر ة على ا ل أ ك ل و ت ا ر ة تركا للشهوات لله عز وجل فيحتاج في الصيام إ ل ى ن ي ة ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل والفرض يتنوع أنواعا فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة كالصلاة كل العبادات نفل منها خمس فإن فرض والصوم الواجب ت ا ر ة يكون صيام رمضان و ت ا ر ة صيام ك ف ا ر ة أ و عن نذر ولا يتميز هذا كله إ ل الا ب ا ن ي ة وكذلك ل نفلا وتكون فرضا والفرض منه زكاة ومنه كفارة ولا يتميز ذلك إلا ص د ق ة زكاة كفارة تكون وتكون يتميز ومنه منه فرضا بالنيه ة فيدخل ذلك في ذلك ل عموم و ق صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا ل م ر ئ ما نوى وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء ف إ ن منهم من لا يوجب تعيين ا ل ن ي ة ل ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة بل يكفي عنده أ ن ينوي فرض الوقت و إ ن لم يستحضر تسميته في الحال وهو ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د ويبنى على هذا القول أ ن من فاتته ص ل ا ة من يوم و ل ي ل ة ونسي عينها أ ن عليه أ ن يقضي ثلاث صلوات الفجر والمغرب و ر ب ا ع ي ة واحده ة وكذلك ذ ب بل بنية طائفة مطلقا العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج أيضا الصيام نية تعيينية من أن إلى إلى تجزأ بنية لان وقته غير قابل لصيام آخر وهو ق ت غير ايضا ر و ا ي ة عن الامام احمد وربما حكي عن بعضهم ان صيام رمضان لا يحتاج الى ن ي ة ب ا ل ك ل ي ة لتعيينه بنفسه فهو كرد الودائع وحكي عن الاوزاعي ان ا ل ز ك ا ة كذلك و ت أ و ل بعضهم قوله على انه اراد أ ن ه ا تجزا ب ن ي ة ا ل ص د ق ة ا ل م ط ل ق ة كالحج وكذلك قال أ ب و ح ن ي ف ة لو تصدق ب ن ص ا ب كله من غير ن ي ة أ ج ز أ ه عن زكاته و خ د روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نفسك ثم حج ة عن الرجل وقد تكلم في ص ح ة هذا الحديث ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط سواء أن بذلك بنية الشافعي الإسلام الحج مطلقا في في عنه حجة تسقط نوى التطوع أ و غيره ولا يشترط للحج تعيين ا ل ن ي ة فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه وكذا لو حج عن نذره أ و نفلا ولم يكن حج ح ج ة ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه ينقلب عنها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت النبي أصحابه عن عليه أنه الله صلى أمر في ح ج ة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا ط ا ا ف و و أ ن يفسخوا حجهم ويجعلوها ع م ر ة وكان منهم القارن والمفرد د عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض وقد وقد وإنما طوافهم طواف وليس يجعلوه طواف عمرة وهو فرض وقد أخذ بذلك الإمام كان أن أمرهم عمرة م بذلك بفرض فرض أخذ أ ح في فسخ الطواف ح ج يجب وعمل وهو على تعيين مشكل أصله ل به فإنه ا الواجب للحج و ا ل ع م ر ة ب ا ل ن ي ة وخالفه في ذلك أ ك ث ر الفقهاء كمالك والشافعي و أ ب ي حنيفه ة وقد يكون و يفرق الإمام أحمد بين ف الإمام ا أن ط في إحرام قلب كالإحرام الذي يفسخه الذي ويجعله إحرام كالإحرام عمرة قلب فينقلب الطواف, فيه تبعا لانقلاب الاحرام كما ينقلب الطواف في ه ت ب ع الاحرام ن ق ل ل ا ا ب ك م الذي ي ن ق ب الطواف الاحرام ل في نوى به التطوع اذا كان عليه حجه الاسلام تبعا لانقلاب احرامه من اصله من احرامه ووقوعه عن فرضه بخلاف ما اذا طاف للزيارة بنية فرضا إحرامه تبعا لانقلاب إحرامه والله أعلم ومما ا ل ل ل ه أ ع و م يدخل في هذا الباب أ ن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب ا ل ص د ق ة ف أ خ ذ ه ا ممن هي عنده فعلم بذلك أ ب و ه فخاصمه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إ ي ا ك أردت؟ فقال ا للمتصدق ن ب ي ص ى الله عليه ل و س ل ل م لك ما نويت وقال للاخذ لك ما أ خ ذ ت خرجه البخاري وقد أ خ ذ ا ل إ م ا م أ ح م د بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه و إ ن كان أ ك ث ر أ ص ح ا ب ه على خلافه ف إ ن الرجل إ ن م ا يمنع من دفع ا ل ص د ق ة إ ل ى ولده خ ش ي ة أ ن يكون محاباه ف إ ذ ا وصلت إ ل ى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباه م ن ت ف ي ة وهو من أ ه ل استحقاق ا ل ص د ق ة في نفس ا ل أ م ر ولهذا لو دفع صدقته إ ل ى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس ا ل أ م ر ا ج ت ز أ ت ه على الصحيح ل أ ن ه إ ن م ا دفع إ ل ى من يعتقد استحقاقه والفقر أ م ر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته واما ا ل ط ه ا ر ة فالخلاف في اشتراط ن ي ة لها مشهور وهو يرجع الى ان ا ل ط ه ا ر ة ل ل ص ل ا ة هل هي ع ب ا د ة م س ت ق ل ة ام هي شرط من شروط ا ل ص ل ا ة ك ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة وستر ا ل ع و ر ة فمن لم يشترط لها ا ل ن ي ة جعلها كسائر شروط الصلاه ة ومن اشترط ل ا النية جعلها ع ب ا د ة م س ت ق ل ة ف إ ذ ا كانت ع ب ا د ة في نفسها لم تصح بدون ن ي ة وهذا قول جمهور العلماء ويدل على ص ح ة ذلك تكاثر النصوص ا ل ص ح ي ح ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا و أ ن من ت و ض أ كما أ م ر كان ك ف ا ر ة لذنوبه وهذا يدل على أ ن الوضوء ا ل م أ م و ر به في ا ل ق ر آ ن ع ب ا د ة م س ت ق ل ة بنفسها حيث رتب عليه تكفير رتب ل ا ذ ن والوضوء ب و الخالي عن ا ل ن ي ة لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق فلا يكون به ولا تصح به بقية فلا مأمورا ولا الصلاة ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة لم العورة تصح وستر في يكون يرد شيء من ما ورد في الوضوء من الثواب ولو شرك بين ن ي ة الوضوء وبين قصد التبرد او ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة او الوسخ ا ج ز أ ه في المنصوص عن الشافعي وهو قول اكثر اصحاب احمد لان هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك ومما ق د كان النبي صلى الله صلى عليه ل و س يقصد أحيانا ي بالصلاة ل ت ع ه للناس وكذلك الحج كما قال خذوا عني مناسككم كما خذوا ومما تدخل ا ل ن ي ة فيه من أ ب و ا ب العلم مسائل ا ل إ ي م ا ن فلغو اليمين لا ك ف ا ر ة فيه وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه كقوله ل ا و ا ل ل ه و ب ل ا والله في أ ث ن ا ء الكلام قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكذلك وما أو نوى الإيمان إلى نية الحالث وما قصد فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه يرجع في نية بيمينه ظاهر عتاق ادعى فإن فإنه ما ثم أنه قصد يدين فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يقبل منه في ظاهر الحكم فيه قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أ ح م د وقد روي عن عمر أ ن ه رفع إ ل ي ه رجل قالت له ا م ر أ ت ه شبهني قال ك أ ن ك ض ب ي ة ك أ ن ك ح م ا م ة فقالت لا أ ر ض ى حتى تقول أ ن ت خ ل ي ة طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها فهي ا م ر أ ت ك خرجه أ ب و عبيد وقال أ ر ا د ا ل ن ا ق ة تكون م ع ق و ل ة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها ن من ه فهي وهي ا العقال طالق خلية ل أ قد طلقت فأسقط الطلاق قال فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته منه عمر عنه وهذا أ ص ل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أ ن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وفي الحكم على ت أ و ي ل مذهب عمر رضي الله عنه ويروى عن السدوسي صميط عن قال خطبت امراه فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ا م ر أ ت ك فقلت إ ن ي قد طلقتها ثلاثا فزوجوني ثم نظروا ف إ ذ ا ا م ر أ ت ي عندي فقالوا أ ل ي س قد طلقتها ثلاثا فقلت كان عندي ف ل ا ن ة فطلقتها و ف ل ا ن ة فطلقتها ف أ م ا هذه فلم أ ط ل ق ه ا ف أ ت ي ت شقيق ا بن ثور وهو يريد الخروج إ ل ى عثمان وافدا فقلت سل امير المؤمنين عن هذه فخرج فساله أ ل ه ف ق ن ي ت خرجه أبو عبيد فقال ي كتاب ا ا ل ل ط وحكى إ ج م ع ا ع على ل مثل ذلك وقال م ا إسحاق ء ب نيته منصور قلت لأحمد قلت ح د ث الصميط ع ر ف قال نعم السدوسي إنما جعل نيته بذلك فذكر ذلك نيته فذكر ش قال ي ق ل ع ث م ن ف ج ع ه الحالف نيته فإن كان ا ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي ر و ا ي ة له اليمين على ن ي ة المستحلف وهذا محمول على الظالم ف أ م ا المظلوم فينفعه ذلك وقد خرج ا ل إ م ا م أ ح م د وابن ماجه من حديث س و ي د بن ح ن ظ ل ة قال خرجنا فأخذه أخي نريد رسول حجر فتحرج ومعنا بن الناس أن يحلفوا فحلفت أنا إنه الله الله وائل يحلفوا عليه عدو وسلم صلى له فحلفت فخلى سبيله ف أ ت ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه أ ن القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت أ ن ا إ ن ه أ خ ي فقال صدخت المسلم أخ اخو ل ل وكذلك م م س ت د ل النية في الطلاق في ا ل ع ت أتى ا فإذا ق بلفظ م ن أ ل ف ا الكنايات ا ظ ل م ح ت العتاق م من ل للطلاق فلابد له النية ة أو وهل يقوم مقام النيه د ل ا ل ة الحال من غضب أ و سؤال الطلاق ونحوه أ م لا فيه خلاف مشهور بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه مشهور ولو أوقع به ظاهر فيه بذلك الطلاق الباطن يلزم الحكم خلاف الطلاق يقع في في أيضا بكناية فقط كما أم ظاهرة ك ا ل ب ت ة ونحوها فهل يقع به الثلاث أ و و ا ح د ة فيه قولان مشهوران وظاهر مذهب أ ح م د أ ن ه يقع به الثلاث مع إ ط ل ا ق ا ل ن ي ة ف إ ن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه وحكي عنه ر و ا ي ة أ ن ه يلزمه الثلاث أ ي ض ا ولو ر أ ى ا م ر أ ة فظنها ا م ر أ ت ه فطلقها ثم بانت اجنبيه طلقت ا م ر أ ت ه لانه انما قصد طلاق ا م ر أ ت ه نص على ذلك احمد وحكي عنه ر و ا ي ة اخرى انها لا تطلق وهو قول الشافعي ولو كان العكس بان ر أ ى ا م ر أ ة ظنها اجنبيه فطلقها فبانت ا م ر أ ت ه فهل تطلق فيه قولان هما روايتان عن أ ح م د والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أ ن ه ا تطلق ولو كان له ا م ر أ ت ا ن فنهى إ ح د ا ه م ا عن الخروج ثم ر أ ى ا م ر أ ة قد خرجت فظنها المنهيه فقال لها فلانة فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن تطلق ا ل م ن ه ي ة ل أ ن ه ا هي التي نواها وقال إ ب ر ا ه ي م تطلقان وقال عطاء لا تطلق و ا ح د ة منهما ومذهب أ ح م د أ ن ه تطلق ا ل م ن ه ي ة ر و ا ي ة و ا ح د ة ل أ ن ه نوى طلاقها وهل تطلق ا ل م و ا ج ه ة على روايتين عنه واختلف ا ل أ ص ح ا ب على القول ب أ ن ه ا تطلق هل تطلق في الحكم فقط أ م في الباطن أ ي ض ا على طريقتين لهم م وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما ما محرم وقد بقوله نوى العقود التوصل هو يقصد استدل الله بالنيات التي بها الباطن صلى عليه على إلى في أن غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك و أ ح م د وغيرهما ف إ ن هذا العقد إ ن م ا نوي به الربا لا البيع و إ ن م ا ل م ر ئ ما نوى ومسائل النية المتعلقة النية بالفقه كثيرة جدا كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. وقد ف كفاية ي م ا ذكرناه و تقدم عن الشافعي أ ن ه قال في هذا الحديث إ ن ه يدخل في سبعين بابا من الفقه والله أ ع ل م و ا ل ن ي ة هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ ب ا ل ن ي ة ل ل ص ل ا ة وغلطه المحققون منهم واختلف المتاخرون من الفقهاء في التلفظ ب ا ل ن ي ة في ا ل ص ل ا ة وغيرها فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه ولا في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده ومنهم كرهه هذه من يعلم نقل عن عن في في ف إ ن مجاهدا قال إ ذ ا أ ر ا د الحج يسمي ما يهل به وروي عنه أ ن ه قال يسميه في ا ل ت ل ب ي ة وهذا ليس مما نحن فيه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك ع م ر ة وحجا وانما كلامنا في أنه يقول عند إ ر ا د ة عقد ا ل إ ح ر ا م اللهم إ ن ي أ ر ي د الحج أ و ا ل ع م ر ة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك وقال أ ك ث ر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخاعي ع ي تجزئة ل ن عن الإهلال ابن م أ ن ه سمع رجلا عند إ ح ر ا م ه يقول اللهم إ ن ي أ ر ي د الحج أ و ا ل ع م ر ة فقال له أ ت ع ل م الناس أ و ل ي س الله يعلم ما في نفسك ونص مالك على مثل هذا و أ ن ه لا يستحب له أ ن يسمي ما أ ح ر م به حكاه صاحب كتاب تهذيب ا ل م د و ن ة من أ ص ح ا ب ه وقال أ ب و داود قلت ل أ ح م د أ ت ق و ل قبل التكبير يعني في ا ل ص ل ا ة شيئا قال لا وهذا قد يدخل فيه أ ن ه لا يتلفظ ب ا ل ن ي ة والله